وَمَا أَصَابَكُم يَوْمًا فَقَدْ جَمَعْنَاهُ لَكُمْ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَطِيلَ لَهُمْ تَأَنِيتُهُمْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دِفَعًا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّ تَبَعْنَكُمْ وَمَلِّ لِكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطعنا ما قتلوا قل فادرؤ عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا